عجب الذناب كالروح لكن ص ح ح المزاني ل ل ب ل ا و و ض ح وكل شيء ه ل ك قد خ ص ص عمواه فاطلب لما قد ل خ ص و ل ا ت خ ض في الروح إ ذ م ا وراد نص من الشارئ لكن اجيد لمالك هي ص و ر ة كالجسد فحسبك النص بهذا السناد والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا ف ا ن ظ ر ا ما فسروا سؤالنا ثم عذاب القبر نائمه واجب كبعث الحشر ا وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريقي محضين لكن ذا الخلاف خص ب ا ل أ ن ب ي ا ء ومن عليهم نص وفي إ ع ا د ة العرض قولان ي و ر ج ح ت إ ع ا د ة ا ل أ ع ي ا ن وفي الزمن قولان ي والحساب حق وما في حق ارتيال